Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwan wa aduwan waakum awliya'a tulquna ilayhim bilmawaddati wa kad يُخْرِجُ نَـرَسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِن يَسْقِطُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَلَا يَرْجِعُ الشَّطُّ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهِمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوءِ وَيَدَّعُونَ لَوْ تَكْفُرُونَ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 لقد كان لكم فيهم أصلَة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيّ الْحَمِيدُ عَسَى اللَّهَ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مَوْدَةٌ Allah Qadir, Allah rahim la yenhakum Allah an al-lazin, lâm yuqatilukum fi al-din, vlam yuhrjugukum mill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 وَمَن يَتَوَلَّهُم فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ هَاجِرَاتٍ فَمُنْتِحُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ fáin ʿalimtümünn mûminat fála tırjegünn ila l-kuffâr lâ hün pîllu وَمَكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ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 واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على وَلَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ الله إِنَّ اللَّهَ وَثُر الرَّحِيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا لا تتولوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الكفار من أصحاب